Ya Allah, Wahai Syukur. Semoga Allah merahmati kita semua. الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الظل الميامين أفضلوا الصلاة وتموا التسليم مرحبا بالعظماء مرحبا بالشجعان مرحبا بالأذكياء مرحبا بالكرماء مرحبا بشعب تونس العظيم اروا الله ان حبكم يجري في دمي واسال الله سبحانه وتعالى كما يسر لنا الاجتماع بكم واللقاء بكم واللقاء هذه المحاضرات اسال الله جل في علاه ان يجعلنا واياكم جميعا من المتقبلين عنده سبحانه وتعالى واسال الله تعالى كما جمعنا هنا على غير دنيا تضمنا ولا انساب تجمعنا اسال ربي جل وعلا ان يجمعنا يوم القيامه في الجنة على صرم متقابلين وان الله تعالى يوم القيامه مع المتقين الأبرار والأنبياء الأطهار آمين يا رب العالمين أيها الأحبة الكرام كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد صلى بأصحابه صلاة المغرب من يوم جمعة ثم خرج صلى الله عليه وسلم ودخل إلى بيته فلما دخل صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته كان قد ابتدأ به مرض الموت وبدأت الحمى تأكل جسده المبارك فوضعه له صلى الله عليه وآله وسلم فراشا وجاء صلى الله عليه وسلم والطجأ على هذا الفراش. نودي لصلاة العشاء. ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه نودي لصلاة العشاء من شدة المرض. فجعل الناس ينادون يقولون وهم في المسجد يا رسول الله نامت النساء نام الصبيان يا رسول الله يا رسول الله. ترجمة صلى الله عليه وسلم إلى من حوله وسألهم. قال أصلى الناس قالوا لا يا رسول الله ينتظرونك فنظر وإذا جسده حار ما يستطيع أن يقوم فقال ضعوا لي ماء في المخضب. المخضب في ماء كبير يضعون فيه الماء للارتساب وضعوا له الماء وجاء صلى الله عليه وسلم واختسل ثم نشط فلما اتكأ يقوم أغمي عليه فنبث وقت وغمن عليه ثم أفاق قال أصلى الناس قالوا لا يا رسول الله ينتظرونك فقال ضعوا لي ماء في المخضب مرة أخرى فوضعوا له الماء ثم أكبر صلى الله عليه وسلم وجلس واغتسل ثم اتكى أن يقوم فأغمي عليه فنبث وقتا مغمن عليه ثم أفاق قال أصلى الناس قالوا لا يا رسول الله ينتظرونك قال ضعوا لي ماء في المخضب مرة ثالثة وصبوا عليه الماء من سبع قرب لم تحل أفواههم يعني أحضر سبع قرب والقرب هي وعاء من جلد يصرع يضع فيه الماء فوضعوا له الماء وأخبر صلى الله عليه وسلم وجعلوا يصبون عليه الماء حتى برد فأشار لهم بيده أمضفوا يكفي فأوقفوا صب الماء ثم تكأ صلى الله عليه وسلم ليقوم فأغمي عليه وأصحابه ينتظرونه في المسجد فلما أفاق سألهم قال أصلى الناس قالوا لا ينتظرونك ونظر صلى الله عليه وسلم وإلى جسده أبعث من أن يقوم فقال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس صلى بهم أبو بكر صلاة العشاء من ذلك اليوم ثم ظل عليه رضي الله عنه يصلي بهم الصلوات حتى الأسبوع الذي بعده اليوم الاثنين عشرة أيام وهو يصلي بهم والنبي عليه الصلاة والسلام على فراش. فلما كانت من اليوم الاثنين صلاة العصر من يوم الاثنين في الأسبوع الآخر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه وإذا فيه نشاط قال ادعوا لي علي والعباس فدعوا له علي والعباس فقال احملاني إلى المسجد هذا القلب أيها الأخوات المتعلق بالصلاة المعظم لها هو قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما عملوه إلى المسجد يتكب عليهما نظر صلى الله عليه وسلم إلى الناس وفرح وابتهج أن الأمة لا تزال على صلاتها وعلى شرعها ثم رجع صلى الله عليه وآله وسلم إلى فراشة قيل صلى معهم وقيل صلى في البيت ثم تفتحت أبواب السماء لينزل ملك الموت ليقبل أطهر وأشرف روحي وجدت على وجه الأرض ليقبل روح رسول الله عليه الصلاة والسلام دائما الإنسان عند موته أيها الإخوة والأخوات يتكلم بأهم الأشياء عنده إن كان عنده ولد مريض إن كان له دين أو عليه دين فما هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم به وهو يموت كان يوضط عليه الصلاة والسلام قائلا الصلاة charge الصلاة, الصلاة, الصلاة, الصلاة, الصلاة, الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة حتى مات عليه الصلاة والسلام وهو يكرره عجيب لماذا يهتم بالصلاة الاثهام لماذا عند موته ما قال الصدقة هو الصدقة بر الوالدين بر الوالدين الجهاد الجهاد لماذا قال الصلاة الصلاة لأنه يا أحبتي يعلم عليه الصلاة والسلام أن الذي سيحافظ على الصلاة سيحافظ على بقية دينه وأن الذي سيضيع الصلاة فهو لما سواها أبيع الذي سيضيع الصلاة سيضيع بقية الأمور أما الذي سيحافظ على الصلاة فسوف يحافظ على بقياتها. أنا أعلم أنكم تصلون لكن السؤال هل نحن نصلي أم نقيم الصلاة هناك فرق بين من يصلي ومن يقيم الصلاة والله جل وعلا في القرآن ما يقول لنا يا أيها الذين آمنوا صلوا ما في آية كرة إنما يقول يا أيها الذين آمنوا أقيهم الصلاة ويقيمون الصلاة وأقاموا الصلاة فكان الله جل وعلا في القرآن يأمر بالإقام أن أعطيكم مثال لو دخل علينا وقت الحج. جئنا الى انسان وقلنا له يا اخي لماذا لا تحج دخل وقت الحج لماذا لا تحج فقال والله يا اخي وقت الحج يكون زحاما شديدة وايضا يمكن ما يحصل على تأشيرة والتذاكر تكون غالية قلنا طيب متى ستحج قال والله ان شاء الله انا ناوي احج في رمضان القادم فلما جاء شهر رمضان فعلا لبس الرجل احسن ثيابه ومضى ولبس الاحرام وذهب الى مكة وطاف ووقف بعافه وبات المزدرفة ورمى الجمرات وذهب الهدي ورجع حج في رمضان يقبل حجة في رمضان يا جماعة ولا لا اجيبوا يقبل ولا لا واحد يحج في رمضان ما يقبل حجة هو وقت محدود كذلك الصلاة لها وقت محدد يقول ربنا جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابا موقوتا يعني كتابا يعني فريضا موقوتا يعني موقتا بوقت لا بد أن يرتزم بها المرء كل الأنبياء كانوا يصلون شوف ذكر الله تعالى زكريا فقال الله جل وعلا عن زكريا فنادته الملائكة وهو أين؟ ماذا يفعل يصلي في المحراب مريم يا مريم قلتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين موسى يقول له له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقل الصلاة لذكري عيسى ماذا قال اول ما رآه قومه واول ما حملته امه يقول عيسى واوصاني بماذا بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ابراهيم ما هو دعاؤه كان ابراهيم يدعو ويقول رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعا شعيب يقول الله تعالى عنه قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا محمد عليه وعليه أفضل الصلاة والسلام ماذا يقول الله له يقول الله له وأمر أهلك بماذا بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى كلما كان الإنسان أيها الأخوة والأخوات حريصا على صلاته الله ويدخل اعظم ابواب الرحمه الى رب العالمين حديثا على اقامتها في اوقاتها ينصح الاخرين باقامه الصلاه يا جماعه كم نعرف من الناس من رب ما ربما يمر عليه اوقات طويل وهو لا يصلي فيعيش في كآبه ويعيش في نكد ويعيش في في, في, في, في أمور من فقدان السعاده كثيره اذكر رجالي مره واحد من طلابي في الجامعه واشتكى الي همما وكآبه و و و وضيقا في قلبه يقول يا شيخ أنا علي ضيق في قلبي لو يوزع يوزع على أهل الأرض لكفاهم فسألته أول سؤال قلت عندك مشاكل اجتماعية قال لا عليك دين قال لا أفيك مرض قال لا قلت إذا ما هو سبب هذا الاكتئاب والضيق قال لا أدري أبدأ يبك وإذا هو ابن لأحد الوجهاء التجار فقلت يا ابني أنا سأسألك أنت تصلي قال إيش تأخر الصلاة أنا أسألك عنديك في قلبي أنت تكلمني على الصلاة ليه؟ ما دخل الصلاة في الموضوع؟ قلت أجيبني يا إبني أنت تصلي بصراحة قال والله يا شيخ لا أصلي قلت أبدا قال يعني إذا أحرجت صار عندنا ضيوف وخرجوا جميعا يصلون وأحرجت خرجت معهم بغير وضوء. أحيانا أدرك آخر ركعة مع الإمام وأسلم وأمشي ما أصلي منذ متى؟ قال من تسع سنوات تعود بالله من تسع سنوات ما تصلي؟ قال لا والله أنا من تسع سنوات لا أوصل وطيب يا ابلي أنت لا تحتاج إلى رؤية ولا تحتاج إلى طبيب نفسي أنت تحتاج إلى خمس حبات في اليوم اسمها الصلاة احرص يا ابلي أنك تقيم صلواتك في المسجد لمدة, لمدة أسبوع وتعالى إلي يوم الثلاثاء القادم قال طيب ذهب جاءني والله يا جماعة الثلاثاء الذي بعدها والله إن الوجه الذي جاءني في المرة الثانية يختلف عن الوجه الذي جاءني في المرة الأولى رجع مبتهجا حتى أني في المرة الأولى أحاول أن أترطف أنكت أقول لها يمكن تبغى تتزوج يمكن كذا والولد ما قدر يضحك يعني وجه مكتئب عليها غبرة لكن لما جاءت المرة الثانية أول مرة قالت قال الله يجزيك خير والله يا شيخ أنني في لذة ما ذقتها منذ تسع سنوات قلت سبحان الله لأنك فعلت ما خلقت لأجله أنت يا ابني خلقت لأجل أن تعبد الله تعالى وتتقرب إليه وما من شيء يتقرب به إلى الله بعد التوحيد مثل الصلاة أن تقف بين يديه تشكو همك وغمك وألمك إليه وانت انطرح ساجدا بي اخي شارف لك يا اخي انت لو يقال الرئيس ولا قابل ملك ولا قابل واحد مسؤول كلما اردت ادخل عليه لفرح وعددت ذلك فضيلة من الفضاء التي اعنت اياها فما بالك يا اخي لما يكون الذي يناديك رب العالمين حيا على الصلاة تعالى صلي يقول والله انا في سعادة ما نفتها منذ تسع سنوات واذكر ايضا ان احد زملائي دخل على احد المستشفيات المختصة بالمعاقين. على المستشفى عادة يعني يلبث فيه المريض يبقى فيه أحيانا عشرين سنة ثلاثين سنة حتى يموت يكون عنده كسر في الظهر يكون عنده شلل رباعي يقول لأحد الزملاء دخلت إلى هذا المستشفى أزورهم وأصبرهم ويتصدق على المحتاج منهم يقول فجئت إلى أحدهم وإذا هو على سليلة لا يتحرك منه إلا رأسه يقول فسلمت عليه ودعوت له ثم قلت له ماذا تتمنى يقول توقعت أن يقول لي أتمنى أن أشفى من مرضي يا أخي أتمنى أن يذهب عني هذا المرض الذي أصابني وأنا عود إلى أهلي وبيتي يقول فالتبت إلي برأسه وهو لا يستطيع أن يحرك غير رأسه صيب بحادث سيارة وشنى الرباع فقال لي اسمع يا أخي قلت نعم قال أنا منذ ثماني سنوات على هذا السيد، وعندي خمسة أطفال يعني قبل أن يصاب بالحادث عنده خمسة أطفال ولا أستطيع أن أحرك شيئا من جسدي إلا هذا الرأس لا أعلم أنه خرج مني بول أو غاء إلا إذا شممت الرائحة لو تحظر سكين وتقطع أصابع قدمي ورجلي والله لا أشعر بشيء أبدا إلا إذا رأيت الدم إذا كنت يعني مرفوعا والله لا أتمنى أن أشفر ليست هي أعظم أمنيات وليس أعظم أمنياتي أن أعود إلى أولادي أنا أتمنى صحيح لكن ليست هي أعظمها ولا أتمنى أن تعود إلي عافية وأن كنت أرغب ذلك لكن ليس أعظم الأمنيات أن تعود العافية قلت له عجبا إذا ما لا تتمنى قال أتمنى والله هذه الجبهة التي مضى لها ثمان سنوات لم تسجد لله أتمنى أن يعطين الله ولو سجده واحدة. يقول أنا معاق وإذا جئت أصلي أصلي بعيني أو برأسي وحركه الله أكبر سبحان الله الحمد لله إني لا أستطيع ركوع أسجد. يقول أتمنى يا أخي أن يعطين الله ولو سجدة واحدة ولو سجدة واحدة فقط يعطين الله ياها ليأسجد بيني. يبيه. فماذا يقول يا إخواني وأخواتي الأصحاء؟ ماذا يقول الناس الذي يستيقظ من نومه صباحا؟ يذهب ويغسل ويأتي بملابس وينشيط يأكل طعامه ويطلع بالشاي؟ يقول يا أخي في شيء اسم الصلاة يا أخي؟ أنت أنصبت على أولادي كل صباح الخير يا أولادي صباح الخير يا زوجتي لكن في رب عظيم إلى الآن ما وقفت بين يدي ولا دعوت ولا استعمت به طوال يوم. يا أخي من حب الله تعالى عليك أن تقف بين يديه الآن كيف تضيع مثل هذا فلا بد أن يحرص الإنسان على ذلك حرصا عظيما يا إخواني أن يكون معظما لها لذلك حتى لما ذكر الله تعالى للجنة والنار يقول الله جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة مسؤول عن عملها إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سفر أهل الجنة يوم القيامة يسألون أهل النار يقولون ما الذي أدخلكم النار ما هو السبب ما سلككم في سفر قالوا أول سبب ذكروا أهل النار ما قالوا لم نكن من المصلين لم نكن من المصلين الم sposób العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء هي الصلاة كل العبادات فرضت في الأرض يعني ينزل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره أن الله فرض عليهم الزكاة طيب نزكي ينزل جبريل الله فرض عليكم الحج يحجون ينزل جبريل الله فرض عليكم الصوم يصومون إلا الصلاة لا ينزل جبريل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام ويحمله ويرفعه إلى السماء ويتعد السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة أتدرون يا جماعة كم بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام أتدرون كم بين السماء الأولى والتي فوقها مسيرة خمسمائة عام أتدرون كم ثمك كل سماء السماء الواحدة كم ثمكها خمسمائة عام مضى النبي عليه الصلاة والسلام في علوم عظيم حتى وقف بين يدي ربنا جل وعلا وصل صلاه صلى الله عليه وسلم إلى موطن لم يصل إليه قبله ملك مقرب ولا نبي مرسل وقف بين يدي الله عجيب من الذي جاء به هذا العلم والارتفاع العظيم السماء السابعة هي أعلى السماوات فوقها بحر بين أسفله وأعلاه مسيرة خمسمائة عام وفوق ذلك عرش فوق ذلك رب العالم فإذا ربنا جل وعلا يقول له فرضت عليك الصلاة بس بس ما كلم عن الزكاة لا لأن اللي يصلي سيذكر ما كلم عن الحج لا اللي بيصلي بيحج، ما كلم عن بر والدين لا لأن اللي يصلي سيبر والديه، فرضت عليك الصلاة وكانت خمسين صلاة فليوم والليلة ثم خففت إلى خمس صلوات، بمعنى أنك تصني الفجر مرة واحدة تحسب لك بعشر صلوات فجر عند ربنا تصني الظهر مرة واحدة تحسب لك بعشر صلوات ظهر تصلي العصر مرة واحدة تحسب لك بعشر صلوات عصر فضل عظيم ربنا يا إخوائي فرد عليك الصلاة وينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويتلاب بصلاة وينزل بنسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة جُعلت قُرَّة للتفيدة جعلت في الصلاة قابلت قبل فترة كنت أدرس اللغة الإنجليزية وقابلت مدرسي رجل أمريكي مسلم يدرسني اللغة الإنجليزية فسألته قلت له متى أسلمت وكيف أسلمت فذكر لي إسلامه ثم قال لي قال يا شيخ كان في أمريكا أنا أصلي في المسجد وأسلمت أمي وصارت أمي تصلي في المسجد أيضا يقول في يوم من الأيام جاءت امرأة لعبت أمي أن امرأة تأتي وتدخل مع النساء في الصلاة في الصلاة الجهرية صلاة المغرب والعشاء وتفعل مثلهم مرة تأتي لابسة منطلون من, من غيري يعني عباء فوق مرة لابسة شورت مرة لابسة يعني لباسها لا يدل على أنه تهيئة بالصلاة وبشعرها وتركع تسجد مثلهم وتخرج كل أسبوع تأتي مرة مرتين يقول فأمسكتها أمي يوما قالت أنت مسلمة ولا غير مسلمة ولا ما عندك يعني معرفة بأهمية لبس الحجاب في الصلاة كيف تصلين وأنت نابسة لبس يعني لا يليق بالصلاة ولا بغيرها أيضا في الصلاة لا بد أن تستر شعرك ولا بد فقالت لا أنا لست مسلمة قالت عجيب لست مسلمة وتأتين تصلين معنا كيف فقالت المرأة أنا بدأ يصيبني هم وغم كثير بحياتي وذهبت إلى عدد من الأماكن التي الناس يجدون فيها السعادة ولم يذهب عني هذا الهم والغمر أذهب أشرب وسكي أذهب مع أصدقاء تقول صحيح أنا أنبسط ساعة ساعتين وأرجع ويصيبني كتما وضيق في النفس تقول فذهبت إلى الطبيب النفسي وأعطاني حبوب ومهدئات لكن لم أجد لها فائدة فقلت خلني أجرب الدين. فذهبت الى الكنيسة وحضرت معهم وجلست على الكرسي وقام القسيس وقرأ علينا وشغلوا شوية موسيقى ما شعرت انه اشفى ما في صدري ذهبت للقسيس واعترفت انا فعلت فعلت فعلت فعلت, فعلت فقال القسيس قد غفرت لك وطلعت لكن برخوا ما حصلت شيء فجأت اجربوا دينكم جئت ودخلت معكم وسمعت تقصد سمعت القرآن الذي يقاؤه الإمام تقول فشعرت براحة عمري ما شعرت بها في حياتي تقول خاصة لما يغني يعني تقصد لما يرتل تقول فأصبحت آتي عندكم وأستمع لي وأفعل مثلكم وأشعر براحة لما أضع رأسي ووجهي على الأرض أشعر براحة عجيبة تقول ثم أذهب يومين ثلاثة فإذا عاد إذن يفضي رجعت إليك وفعلت الفعل وسجدت مثلكم ثم أذهب ثم إذا عاد الضيق لذلك تريني في الأسبوع مرة ومرتين فقالت لها أمه سبحان الله أنت تجدين الراحة بسماع كلامه والسجود بين يديه وأنت تعبدين غيره فكيف لو عبدتيه وحده لا شريك له فقال أنت تشعرين براحة وأنت تعبدين غيره ومع ذلك الوقوف بين يديه وسماع كلامه يريحك فما بارك رعبتيه ووحده مباشرة ليش هل تدخلين في الإسلام وجعلت تشرح على الإسلام حتى دخلت في الإسلام يا إخواني رب العالمين ما شرع علىنا الصلاة عبثا هكذا حتى يشغلنا أو يقطعنا عن, عن عن أشغالنا لا الصلاة لها فوائد في قلبك لها فوائد حتى في جسدك يا جماعة الأطباء يقولون إن حركات الصلاة نفسها لماذا عندنا في الصلاة هكوء واحد وسجودين ليش لأن حادث الدماغ إلى مجيء الدم إليه أكثر من حاجة غير فصار السجود مرتين في الصلاة في كل ركعة وإضالة السجود سنة وهي أصح أيضا من البدن وضبط الإنزيمات في الجسم ونسب الهرمونات ونسب الأمور الكيميائية فيه تنضبط بالصلاة كثيرا حتى جماعة حركة الركبتين وحركة الظهر وغيره يقولون في البحوث إن أقل البلدان في العالم العالم شكوى من آلام العظام وآلام الركب وآلام الظهر هي البلدان الإسلامية تدرون ليش لأن ما شاء الله طرقنا صحية والطب عندنا متطور جدا والأطباء في كل مكان يعالجون الناس صح هذا هو السبب لجدة تطور الطب عندنا صرنا ما نشكو من آلام الطهر والمفاصل صح لا والله لكن من رحمة الله تعالى بنا أنه جعلنا منذ أن عمرك سبع سنوات تمرن ظهرك منذ أن عمرك سبع سنوات تركع وتسجد وتقوم وبالتالي لست مثل الشخص الذي يمر عليه اليوم كامل يستيقض من نومه يركب سيارته يأتي يجلس على الطاولة على الكرسي في مكتبه يركب السيارة يرجع البيت يجلس على الكرسي ينظر التلفزيون وينام سبحان الله ما حصل عندنا السجود طوال اليوم ولا حصل عنده تحريك لمفاصل اليد والرجل والظهر ما حصل عنده أي شيء مما ينفع جسده وبالتالي ربنا جل وعلا لما يأمرنا بالصلاة وسبحانه وتعالى يجمع لنا ما بين الراحة النفسية وما بين الصحة الجسدية وما بين علاقة الإنسان برب العالمين أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة جعلت راحتي وأنسي وسعادتي جعلت قرة عيني في الصلاة ينبغي يا إخواني وأخواتي أن نحرص عليها لذلك نحر... رب العالمين يقول وأمر أهلك بالصلاة ما قال صلي أنت بس لا وأمر أهلك وأمر زوجتك وأمر أبنائك أنت أيضا أمري زوجك وأمري أبنائك بالصلاة والحرص عليها أنا أذكر واحد من من الزمن يدرس في مدرسة ابتدائية يقول تكلمت يوما عن الصلاة وأهميتها وعن أهمية صلاة الفجر في المسجد وعندهم طلبة في ثاني ابتدائي يعني عمارهم سبع سنوات تقريبا يقول فأحدهم تحمس ورجع إلى بيته وقال لأبيه وأمه ترى الأستاذ كلمنا اليوم عن الصلاة وقال لنا لازم تصلون في المسجد يا بوي أبغاك بكرة تقومني أصلي الفجر في المسجد قال أبوه قومك يصلي الفجر في المسجد أنا عمري ما صليت في المسجد راح رحش نام يا شابر رح نام قال يا أبوي لازم ترى إذا ما صحيتني يصلي الفجر في المسجد ما أروح المدرس قال راح ألقب بس روح يا ولد روح راح الولد مال الأب متعود كل يلة يركب الساعة على وقت الدوام على الساعة سبعة أصدر لو تسأل متى يقدن الفجر ما يدري يركب على وقت الدوام يصحى يصلي ركعتين ويطلع للدوام. هي يا أخي اسمها صلاة الفجر. يعني في وقت الفجر ليس اسمها صلاة استيقاظ كلما استيقظت تصلي فلما جاء الصبح الساعة سبع الاربع للأب يقول للأم تقول يلا يا بابا غنغم يا ولدي المدرسة كامل ولد يمه انفجر ما صليت المسجد قالت يلا يلا بعدين تصلي قال والله ما اروح المدرسة يا ولد يا ولد غير بدل كيف؟ قال والله ما اروح ليش ما خليتوني اصلي الفجر في المسجد نادت الأب يا ولد يمين يسار قال لا والله ما قال خلاص خلاص. وثاني ابتدائي يعني اشي حضر الدكتوراه هو وراح الأب للعمل ولما جاءت الليلة الثانية جاء الولد عندهم قال شوفوا ترى إذا ما في صلاة فجر ما في مدرسة قالت الهم راح أرقب مجندة اللي تعلمنا وراح لولدنا جاء بكرة اللقوم يا ولدي مدرسة ما في مدرسة يا ولد كافج يجي الأب يعطيك كف ركبة ما في مجال والله ما أرقب مصل ما أرقب مروح المدرسة ليش ما صحيتوني يتوني يصلي بجلب للمسجد فجاءت والله غاب جاءت النينة الثالثة جاء عندهم قال اسمعوا هذا الولد مبصد كل يوم غياب اسمعوا ترى إذا بكرة ما في صلاة فجر ما في مدرسة عرفوا من الدعوة جد قال زوجت خلاص ركب الساعة على وقت صلاة الفجر الله يعين، قالت متى يأذن قال والله ما متى يأذن بتصلي بأمك واسأليها اتصلت بالأم هذا يوم كيف حالك يوم متى يأذن الفجر قالت رحم الله أكبر أسلمت يبن <تصفيق> يا بنتي يا أدر النجار الساعة خمسة وربع الله يجزيكوا الحمد لله الله يكتب الهداية الحمد لله أنتم اهتدتوا على يد من يا بنتي قالت الحمد لله بس احنا عندنا شغل بكرة الساعة خمسة وربع وتركب الساعة على خمسة وربع وتركب الجوال هو يركب جوال ويتصلون على الجيران نذكر عندكم ولد مطوع كذا حبيب قالوا نعم قالوا بالله هو طالع يصلي الفجر يرن الجرس علينا بس حتى صحينا انبسطوا الجيران الله اكبر لما جاء الساعة خمسة وربع قلب الدنيا عندهم في البيت قائمة الساعة ترن والتلفون يرن والجوالات ترن وجرس البيت كأنها قد قامت الساعة طف فيها الساعة وفصل الجوال وصلح جاء الأبو عند الولد قال يا الله ولدي قم فتح الولد الصغير عيوني فجر ولا مدرسة قم <تصفيق> لها مدرسة يكمل نومي قال لا والله فجر وصحى وفعلا راح يصلون يقول لي صاحبي عبد الله يقول يا شيخ بعد شهرين جاءنا الأب وإذا الرجل عليه سيمان خير والصلاح وقال وين المدرس أين المدرس فلان ويردني آه يقول فسلمت عليه قال الله يذكر والله أنت الذي أنقذتني وجعلتني من أهل الصلاح المقصود يا إخواني وأخواتي أن تعظيم الإنسان لصلاةه وحرص عليها إقامتها في أوقاتها إقامتها في المساجد علاقته بالله جل وعلا نصحه لغيره من لا يصلون يا أخي حتى إذا رأيت شخصا لا يصلي قل لي يا أخي لا بد أن تصلي علاقتك بالله تعالى لا بد أن تكون تامة العهد الذي بين نومينهم الصلاة فمن تركب قد كبر حرص على أن يقيم صلاته ويقام تامة حتى لو يصلي بعضها لو قالك أنا ما أقدر لا تحاول قل يا أخي على الأقل صلي صلاتين ثلاث صلوات البداية حتى تتعود إذا ما تقدر تصلي خمس لكن على الأقل يبقى بينك وبين رب العالمين علاقة يا أخي حتى يستقر على صلات. أسأر الله تعالى أن يجعلنا جميعا مفاديح للخير مغليك للشر. أسأر الله أن يجعلنا جميعا مفاديح للخير مغليك للشر. أسأر الله أن يحفظ تونس من كل شر. أسأر الله أن يحفظ تونس من كل شر. أسأر الله أن يصب على تونس الخير صبا صبا ولا يجعل عيشهم كدة كدة. أسأر الله تعالى أن يوألف قلوبكم. وليجمع شولكم ويجعلكم مباركين اينما كنتم والله العظيم اننا نحبكم يا اهل تونس والله اننا ندعو لكم وانا والله العظيم من قبل زيارتي لتونس وانا وحب اهلها كل من رأيته والله العظيم في, في الحج او رأيته في العمر وذلك قبل سنوات اربع وخمس سنوات ارى بعضهم احيانا في في, في اوروبا والله انهم من احب الناس الى قلب والله يحبكم برشا برشا واسه وأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم بمحبة في جنات النعيم وأسأل الله تعالى وأنتم جالسون في هذه الشمس تحضرون محاضرة أسأل الله يظلكم بظل عرشه ومن فيها ابشروا بالخير والله يا إخواني غيركم يحضر في هذه الشمس لأجل أن المباراة ستبدأ بعد ست ساعات فيحضر مبكرة أو يحضر لأجل ما غناء يريد مكان ولا يحضر لأجل توزيع جوائز. أنتم حضرت لسماع ذكر الله أي شيء أعظم من هذا والشمس من فوقكم والحر وأن جالس تستمع عندك هذه قربة وفخر والله من أعظم الفخر لأهل تونس مثل هذا الاجتماع الطيب، فأسأل الله أن يحرم هذه الوجوه على النار وأسأل الله أن يظلنا يوم القيامة بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل معي أخي وحبيبي الدكتور محمد الهبزان له إليكم كلمة أيضا قصيرة لن يقيل الساعة الآن 11 ربعين إن شاء الله على وحدة وحدة ونص ومخلص <تصفيق> أو خمس دقائق بذل الله حتى ما مرد العجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا أهل تونس ونشهد الله تعالى على على حبكم في الله أيها الأخوة تكلم أخي الشيخ محمد قبل قليل عن موضوع الصلاة وهي طكم الثاني من أركان الإسلام ولها من الأهمية والمكانة الشيء العظيم لكن السؤال أيها الأخوة إذا حققت على صلاتك ماذا استفيد؟ حينما يصلي الإنسان وحينما تصلي المرأة وتحافظ على صلاته خمسا في مسجده ماذا يستفيد الإنسان أولا سأذكر لكم أيها الإخوة الفوائد والتمرات من هذه الصلاة العظيمة جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على تكبيرة الإحرام أربعين يوما كتبت له براءتان براءت من النفاق وبراءت من النار حفظ على تكبيرة الإحرام كم يوم جماعة أربعين يوما كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق وكذلك أيضا إذا حافظت على هذه الصلاة العظيمة فإن الله تعالى يدافع عنك وإن الله تعالى يحبك جاء في الحديث القدسي قال صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب الآن لم يداف عنك من ليس قوات مسلحة ولا الجيش الذي يدافع عنك والله جل جلاله وتقدست أسمائه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا يسأل عبدي يتقرب إلي بما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه يعني أفضل ما تتقرب به إلى الله عز وجل هذه الصلاة, هذه الصلاة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه طيب إذا حبك الله عز وجل ماذا استفيد من محبة الله عز وجل أيها الأخوة ماذا ماذا نستفيد من محبة ربنا أيها الأخوات قال كنت سمعا والذي يسمع به وبصر والذي يبصر به ويده التي يطش بها ورجله التي يمشي بها بمعنى أن الله تعالى يحفظ جوارحك كلها عن الحرام فلا تسمع إلا حلالا ولا ترى إلا حلالا ولا تلمس إلا حلالا ولا تمشي بقدميك إلا إلى حلال وإلا إلى خير كهذه المحاضرات وهذه الكلمات النافعة وهناك أيضا فائدة أخرى أعظم وهي قال وَلَا إِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهِ إذا سألت الله أعطاك وحتى لا يدخل في قلبك الريء والشك أكدها بلام التوكيد ونون التوكيد يا أهل اللغة العربية قال وَلَا إِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهِ إذا سألت الله كل ما تريد من خير الدنيا والآخرة أعطاك الله تعالى هنيئا لك هذا الخير إذا حافظت على صلاتك وأيضا قال ولئن استعاذني طلبت الرجوء إلى الله تعالى جاك شر جاك صاحب خطر ماذا تصنع قال ولئن استعاذني لا أعيدن يكفيك الله تعالى هذا الشر أذكر موقفا لأحد العلماء الكبار سفيان الثوري كان مطلوبا لدى الخليفة العباسي ابو جعفر المنصور طلبه حيا او ميتا فعلم ابو جعفر المنصور ان سفيان الثوري موجود في مكة قال لهم احضروا حيا او ميتا ومن شدة غضب الخليفة على سفيان الثوري انطلق بنفسه من بغداد الى مكة من اجل القبض على سفيان الثوري رحمه الله فلما علم الأسفيان قال له طلاه يا إمام الخليفة الآن قادم إليك ويريد قتلك والقضاء يبحث عن مكان آخر إذا إلى من اليمن أو مكان آخر حتى لا يلقي القبض عليك قال فلما أكثر عليه الكلام ذهب إلى باب الكعبة إلى الكعبة ثم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم لا تريني وجهه اللهم لا تريني وجهه قال ابن كثير في البداية والنهاية ما دخل أبو جعفر المنصور مكة إلا محمول على ناشئ مات وهذا ما حصل لإمام أحمد بن حمد رحمه الله مع المأمون وهكذا يا إخوة إذا استعدت بالله أعادك الله إذا حفاظك على هذه الصلاة هي ثمرة محبة الله تعالى لك وكذلك إجابة دعواتك وكذلك أيضا إعادك من الشرور كل هذه الأشياء تمرة من تمرة محبة الله أخيرا أختم بهذه الآية الذي إذا فعلناها كانت لنا السعادة والراحة يقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن طالقا نقيا له حياه طيبه هذا المطلوب كل نريد الحياه الطيبه وايضا يا رب فناكر ولا ناجزين لهم احسن الذي كانوا يعملون اللهم حرم هذه الرجوع للنار النار اللهم حرم هذه الرجوع للنار النار اللهم حرم هذه الرجوع للنار النار وادخلها الجنه دار الابراء يا عزيز يا غفار سبحانك رب الرب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله. بارك, الله. بارك, الله. بارك الله فيكم أستر الله تعالى أن يجمعنا وياكم على الخير ويتبتنا وياكم على طاعته ونحن حقيقة المجلس تهيئة رائعة و انصاتكم يغري بالمزيد والله اخوة واخوات لكن لدينا ارتباط بايضا لقاء اخر فباذن الله تعالى هذه اول زيارة لي لتونس والله يعني انني في غاية العجب حتى الاخوة ربما الذين معي في صفحة الفيسبوك او في تويتر رأوا اني كتبت امس يعني عدة كتابات عن هذا البلد الطيب وكنت اقول يعني ما رأيت واعجب مما رأيت يعني خلال هذه الايام انا ما وصلت الا بالامس ورأيت عجبا حقيقة من حب الناس للخير من إقبالهم عليه من تآلف قلوبهم وأسأل الله تعالى أن يزيدكم تآلفا أيها الأخوة والأخوات وأحرصكم جميعا حقيقة على أن يحرص المرء على أن يتآلف مع إخوانه قدر المستطاع أنتم يا جماعة يعني كنتم لمدة أكثر من خمسين سنة على حال معين وعلى طريقه معينة فالآن ما دام أن الله تعالى منع عليه ومكن للخير وصار الخير يأتي إليكم ينبغي في الحقيقة ان تلاحظوا مثل ذلك انا كنت اقول سابقا يعني دخول كتب محمد العريفي لتونس يعتبر جليلا يعني كانوا في السابق اللي يدخل مع كتاب لمحمد العريفي ربما يسجن بسبب ذلك حتى ان كان مرة احد الاخوة يعني قبل سنوات يريد ان ينسق اللي لقاء فكان يقولي الشيخ كيف يعني نقدر نجيب تونس ونلقي محاضرة انتفقت انا وياه على ان يكون عنوان المحاضرة الفن عنده شي كسبير <تصفيق> جد حتى حتى يوافقوا عليها الحكومة ذلك الوقت فقال فن عنده شي كسبير قلت يا رجال انتحط شي كسبير وانا بدخل بنتي ميا معانو وبالكثير كثير انتحط شي كسبير بس وانا بدبر نفسي اذا اجتمع الناس و جاءت الموافقة يعني قصارى ما فيها هم هذا لا يدخل البرد مرة يعني يقول طيب الحمد لله حصلنا علاقة للمحاضرة ف. جاء بيرتب معهم قالوا طيب بعضنا صورة الملقي <تصفيق> لما البنشكسبيرو محمد العريفي عضنا صورة الملقي فلما جاء صورتي وإذا هو ملتحي قالوا تلعبو تلعبون علينا يعني شكسبيرو فسبحان الله يعني لم أكن أتوقع يعني في حياتي سبحان الله أني سآتي وألقي في مكان عام هكذا آمنة مطمئنة في تونس هذا فتح من الله جل وعلا لكم فأنا أقول لا ينزغ الشيطان بينكم احرصوا على التآلف الشيطان الآن مقهور طهر عظيم مما حصل في تونس توقع الشيطان الآن هذه الساحة التي كان فيها راقصات ومغنيات تتوقع الشيطان كان يتوقع يوم من الأيام تونس فيه محاضرة على الصلاة توقع ما يأتي ببانا مبسوطه خلاص خلاصنا من تونس نبدا بغيرها وإذا تونس تعود إلى الخير وتصبح منطرقا للدعوة الإسلامية ترى يا جماعة تونس مر بها وقت طويل وهي منطرق العلم أول جامعة وجامع مركز للعلم الشرعي في تونس جامعة الزيتونة والله قبل الأزهر وقبل كل العالم إلا ما كان في مكة والمدينة تونس بلد غير عادي ترى يعني أئمة المالكية خرجوا من تونس الإمام سحنون أئمة المفسرين خرجوا من تونس فار العاشور عاشور شيخ الأزهر الأزهر طوال طوال عمر الأزهر منذ أن ينشأ إلى يومنا لم يترأسه رجل غير مصري إلا واحد تونسي ترأس لمدة سنتين أو ثلاث سنوات الشيخ محمد الخضر حسين تونسي أنا أتكلم عن بلد غير عادي يا جماعة فأنا أقول يا أهل تونس انتبهوا لا ينزغ الشيطان بينكم احرصوا على جمع القلوب ابتعدوا عن انتقاد بعضكم لبعض اشتغلوا بالدعوة وبالخير تعاونوا ليس شرطاً أن يكون كل ما يقع أمامك مقبولاً لك مئة في المئة يكفي أن يقبل سبعين في المئة خمسي في المئة لحد ما تزيد النسبة شوي شوي لكن أحرصه على الخير وعلى الصلاح وعلى التآلف الرفق الرفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول القصة القصة تبلغه، ويقول ما كان الرفقه في شيء إلا زانة لا يمكن العنف والشدة تأتي بخير أبداً أبد لا يمكن يأتي بخير مثل هذا حقيقة اللين واللطف مع الناس الشيخ الله القرعاوي رحمه الله واحد من علماء المملكة وكان له دعوة في بعض القرى في الجنوب اول ما جاء لبعض القرى واذا منتشر عندهم اذا منتشر عندهم في الاعراس هكذا منتشر الرجال والنساء مع بعض يستعملون الدف والطبول ويرقصون في العرص رجال ونساء مع بعض للجهل وتعولوا على هذا فجاء الشيخ إن ألقى عليهم خطبة هذا حرام لن يقبلوا منه فجاء يوم من الأيام قال أنا سأحضر العرس معكم اليوم وجاء وحضر العرس ووقف معه يطبل الشيخ ثم بعدها في العرس الثاني قال بس صعد الحريم معنا واش رأيتم احنا نطبل لوحدنا والنساء يطبلن لوحدهن. قالوا يالله تعال وصار الرجال لوحدهم يعني يطبلون يضربون بالدف والنساء لوحدهن. ثم بعدها بعرسين ثلاثة قال طيب اش رأيكم بدل ما يكون طوال الليل ضرب بالدف ورقص خلونا نرقص لنا عشر دقائق والبقية نأخذ حديث حتى شوي شوي صار العرس عندهم محاضرة نحن أخذهم باللطف واللين والرفق فأنا أقول لأخواني الحرص يا أخواني وأخواتي الحرص على الرفق بالناس والرحمة بهم واللطف هذا أمرهم أسأل الله أن يحفظكم وأن يجعلكم مباركين والله إني أحبكم وبإذن الله تعالى هذه المحبة تقرى به رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <تصفيق>